أصر الله تعالى مصارف الزكاة في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فعدد الذين يستحقون الزكاة ثمانية كما جاء في الآية الكريمة وأول هؤلاء الفقراء فما صفات الفقير الذي يستحق الزكاة وما مقدار ما يعطى من الزكاة وهل تعطى للقوي المكتسب من الزكاة الفقراء والمساكين هم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم وإن كان هناك تفاوت في هذا الاحتياج ورأى بعضهم أن الفقير أو المسكين من لا يملك النصاب من المال أما من يملكه زائدا عن ضرورياته فهو غني ومن ليس بغني له الحق في أخذ الزكاة كما في الحديث صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم والقدر الذي يعطى للفقير والمسكين هو ما يسد حاجته الضرورية أو يكفيه ما يحتاجه ليكون غنيا وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والإمام مالك لم يضع لذلك حدا فقال يعطى من له المسكن والخالم والدابه القدر الذي لا غنى له عنه وقد جاء في حديث مسلم ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم بعيشه ويستغني به مدى الحياة والإنسان القوي الذي يقدر على الكسب هو كالغني لا يستحق الزكاة وقد جاء ذلك في حديث رواه أبو داود والنسائي حيث جاء رجلان قويان يطلبان صدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقات فرفع بصره فيهما وخفضه ثم قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وفي حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه: لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مرة سوي أي قوي الجسم سليم الأعضاء وهذا مذهب الشافعي أما أبو حنيفة فيجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك مئتي درهم فصاعدا وهو نصاب الزكاة قال النووي سئل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن سئل هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء قال نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفه تليق به وإذا كان هذا هو رأي بعض العلماء فالذي أختاره أنا أن الظروف لها دخل في مثل هذا الموضوع والحالة الاقتصادية الضاغطة تدعو كل إنسان ليعمل ويكسب قوته بعرق جبينه ليكف نفسه عن المسألة ولا يوصم بالتعطل وليزيد في الإنتاج والله أعلم